İmam-ı Azamın Tesbihi Subhane Al-Abdi Al-Abd, Subhane Al-Wahid Al-Ahad, Subhane Al-Firdi al Amad, Subhane Man Besat Al-Arda Gla Ma’in Jamad, Subhane Ve Ipcahum Aded, Subhane Man Qasma Ve Ahad, Ve سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحانك يا عالم السر والخفيات سبحانك يا بعث من في الجدالة والمسمكات سبحانك يا مستعبد جميع الخلائق سبحانك يا مقدر الوجد والصوافق سبحانك يا من لا تضرأ عليه الآفات سبحانك يا مكون الأزمنة والأوقات على قدرك وتعليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا سبحان الذي وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لهم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاض بكل شيء علما سبحان الله الملك القدوس سبحان الله ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت أبدا باقيا دائما سباع قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحانك اللهم وبحمدك لا احصي ثناء عليك كيف وكل ثناء يعود إليك أنت كما أثنيت على نفسك عز جارك وجل ثناؤك ولا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك اللهضانف سبح الله الرضان سبحان الله ز ت عرش سبحان الله ز ت عرش سبحان الله م كلات سبحان الله مدا كلمات سبحان ma مدا كلات سبحان الله سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان mila ma fil في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتاب mila ma ahsa الأم أاحصى كتاب سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله مأ كل شيء سبحانك يا عظيم المعظم سبحانك ياقيوم المكّم سبحانك يا بث سبحانك يا وارد سبحانك يا قادر يا سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والهيبة والجلال والجمال والكمال والبقاء والثناء والضياء والآلاء والنعماء والكبرياء والجبروت سبحان الملك المعبود سبحان الملك واجب الوجود سبحان الملك الخالق الحي الذي لا ينام ولا يموت بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنك خير الغافرين لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوء ظلمت نفسي فارحمني فإنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوء وظلمت نفسي فتب علي فإنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك يا معثق الرقاب سبحانك يا مسبب الأسباب سبحانك يا حي يا قيوم الذي لا يموت سبحانك يا إله وإله الناسوت سبحانك يا من لا ينام ولا يموت سبحانك يا من احتجب في الأولى عن جميع البرى سبحانك يا من تردى بالوقار والكبرياء سبحانك يا مالك جميع الأشياء سبحانك يا من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء سبحانك يا من تعزز بالقدرة والعلاء سبحانك يا من تعالى ولطف عن أن يرى تباركت ربنا وتعليت لا رب غيرك ولا قاهر السواك سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحانك ربي الكريم الوهاب يا وهاب سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته Sübhanallah, aded ma kâlqa fi sıma. Sübhanallah, aded ma kâlqa fi arıf. Sübhanallah, ma kâlqa biin zâlik. Ve Sübhanallah, aded ma huwa kâlq. Wallahu akbar müthla zâlik. Walhamdulillahi müthla zâlik. Ve la ilâha illallah müthla zâlik. Ve la hûl ve la qûbte illa billahi müthla zâlik.